بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم من القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن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 نال صيرك كاذبة خاطئة فليدع نادي هو الزبانية فلنا لا صبح هو سج